طاسيم تلك ايات الكتاب المبين نتلو عليك من نبئ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعا وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعًا يَسْتَضْعِفُ ضَائِفَةً مِنْهُمْ يُذْبَحُ أَبْنَاؤُهُمْ وَيُسْتَحْيِرُ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 قالت امراه فرعون قره عين لي ولك لا تقتلوه لا تقتلوه عسى ان ينفعنا اولا نتخذه ولدا وهم لا يشعرون واصبح فؤاد ام موسى فارغا ان كادت لتبني به لولا امر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 فلما أَنْ أَرَادَ أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى قال يا موسى أَتُرِيدُ أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إِنْ تريد إلا أَنْ تكون جبارا في الْأَرْضِ إن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 ماء مدين وجد عليه أُمَّةً من الناس يسكنون ووجد من دُونِهِ مُمْرَأَتَيْنِ تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء شَيْخٌ سَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ الناس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 ما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء إن قالت إن أبي يدعوك قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاء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 تأجرني قال إني أريد أن انكحك احدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك